وحميلة الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم إذ وقعت واقعة وإن شقة السماء فهي يوم إذ على أوجاها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها ها أوضرأ كتابي إني ظلل انني مناق حسابا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا ام بما اسلفتم في الايام الخاليه وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَجْرِمْ فِي عُدْوَانِي يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي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 ولا طعام إلا من لا ياكلون إن الخ